لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس من أغوامه أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه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 فإن فال على نفسه بطيرة ولو أزقى مع لا تحرك به مثالك لتعجل به إن علينا جمعه وقرانه فإذا قرأناه فاتبع قرآن كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى رب ما ناظرة ووجوه يومئذ ذاكرة تظن من يفعل بها فاقرة كلا بلغت الثرابي وإن من خاط وظن أنه الفراب والثبت الثاق بالثاق إلى ربك يومئذ للمساق فلا صدق ولا ولكن كذب وتولى ثم نذب إلى أمني يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحذب الإنسان أن يترك السدى ألم يكن طفتاً فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الزكر والنسى فليس ذلك في